طيب ما هو ترجيح الإمام رحمه الله في هذه المسألة التي أشرنا إليها آنفا عند غيركم نعم جوز لعن الكافر المعين الحي أنه يجوز لعن الكافر المعين الحي لا مانع من ذلك ما هو دليله على الجواز سألوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن رجلين دخلا عليه فكلماهوا فنعنه مع الانصرات والسلام وايضا حديث عمرو بن عصم ضعيف وايضا ايش يقول مسعود نعم ما عل النبي احسن ده كمان هو يجوز بتا وقتله ما المانع من جوازه ايش لعنه هذا تعليه قوي جدا نحن نقاتله ونقتله فلعنه أهون عليه من هذا لعنه أهون عليه من هذا لكنهم يقولون لعن معناه طرج من رحمة الله سبحانه وتعالى هو لا يجوز لأحد أن يطرد أحدا من رحمة الله سبحانه وتعالى نحن نقول لعامل هذه المعاملة باعتبار الحال التي هو عليها فهو ملعون هذا الكافر باعتبار هذه الحال التي هو عليها كما أن سفك الدماء لا يجوز لكن الكافر خرج عن هذا الأمر ليس كذلك بسبب كفره كذلك اللعن الأصل لا يجوز لكن الكافر خرج عن هذا الأصل بسبب كفره فنحن نسفك دماء لكفره ولا بات من لعنه ومآله إلى الله سبحانه وتعالى مآله إلى الله جل وعلا وأيضا استذلبي حديث ظاهر في الدلالة نعم حديث عبد الله بن حمار الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يضحك من نقطه الجميلة فكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتكلم ويأتي بشيء من هذه الأشياء التي تدخل عن النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من السرور وكان يضحكه كثيرا ما يضحك النبي عليه الصلاة والسلام بكلامه فيشرب الخمر كثيرا هذا الرجل فيؤتى به يجلد يؤتى به يجلد فلعنه بعض الصحابة ما قال إيش؟ لعنه الله ما أكثر ما يؤته به في القمر فقال النساء صلى الله تعانوه يحب الله ورسوله فعلّل بهذه العنّ في المنع فهذا يدل على أن من خلى عن محبة الله ورسوله يجوز لعنه يجوز لعنه فهذا استدللا قوي على هذه المسألة والكافر لا يحب الله ورسوله الكافر لا تجد كافر يحب الله ورسوله كذب هذا أنه يحب الله لو كان يحب الله ورسوله ما كفر به اللهم إن عمر بن العاص هجاني ما حاله سالم ضعيف من فيه من علته عيسى بن عبد الرحمن بن فروة أحسن ذا وهو منكر الحديث كما قال البخاري وحكم على حديثه بالنكارة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى فالحديث منكر قال ابن العربي عند قوله عدد ما هجاني ذكر فائدة ماهي عند هذا الكلام عندك نسيت اسمك يا أخي كلما أعطيتني اسمك نسيت قوله عدد ما هجاني ذكر فائدة الإمام رحمه الله ماهي فع صوتك ماهي عند من عمار نعم قال لم يزد على هذا ان يعلم يعلم العدل والانصاف عدل ما هداني قال لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا جه يا رسول الله عدل ما هداني فهذا يدل على انصاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعلم الامه الانصاف تنصف عند الانتقام وان الشخص لا يزيد على ما عوقب به والله معه من لم يزد على ذلك ذلك ومن عاقبوا بمثل ما عقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله فلا يزيد الشخص عند الانتقام على ما حصل له من خصمه فإن به قدر ما حصل من المظلمة أما الزيادات هذه مي طيبة من لا نواصل قال رحمه الله فالحاصل أن المسألة المتقدمة الراجح فيها أنه يجوز لعن الكافر لا سيما إذا كانت له نكاية بأهل الإسلام وضرر على أهل الإسلام فهذا لا بأس بلعنه طيب من كان من الكفار حاله حال نفسه يدعى له بالهداية هذا حل يدعى له بالهداية الذي هو حال وحال نفسه ولا يرى منه الشر على أهل الإسلام فهذا ما يلعن لعل الله يوفقه إن دعي له بالهداية لعل الله يوفق للإسلام وللخير وأما الذي يحارب دين الله سبحانه وتعالى ويتمنى من صميم قلبه أن هذا الإسلام يزال وأن هذا الإسلام يقبت وهو عون على هذا البلاء أي أن الإسلام يهان ويكبث وينتهي تماما ويدرس فمثل هذا لا بأس أن يلعن كأولئك الاشتراكين خبثاء الذين كانوا يسعون في إزالة دين الله سبحانه وتعالى وهؤلاء الآن الذين يحصل منهم ما يحصل من النكاية بأهل الإسلام واستعي في إبعاد هذا الخير عن الأنام فمثل هذا لا بأس في لعنه وابن كثير رحمه الله يعني كأنه يرى رأي الجمهور فهو ينقيد إذا ذكر واحد من هؤلاء الفجرة ذكر الفارابي الفارابي هذا وقال عليه لعنة الله إن مات على القفر ذكر مسألة وهي مثل التناس الأرواح وأن الله لا يبعث الأرواح لا يبعث الأجتاج بالقيامة وإنما يبعث الأرواح فقط وله نكايب الإسلام شر هذا الفارابي فقال ابن كثير في ترجمته عليه لعنه الله ان قال هذا من قال هذا ومات على الكفر عليه لعنه الله ان مات على هذا او على الكفر فيذكر كثير من هؤلاء الزنادقه ويقيد رحمه الله تعالى اللعن بموت مع الكفر فكان يرى هذا القول أن الكافر لا ينلع الذين ما فتوا منيع الكفر قال رحمه الله في صحيح وسلم لعن المؤمن كقتله وكذلك إن كان ذميا يجوز اصغاره فكذلك لعنه وكذلك ان كان ذميا يجوز اصغاره وكذلك لعنه هذا هو قول الامام العربي في الكافرين أما إصغارهم فنعم نعم الكافر يستقر ويحقر ولا يرفع له شان وأما لعن الذمي ومن لا يعلم منه النكاية بأهل الإسلام وخضع لشرائع الدين حيث أنه يؤدي الجزية ولا يعلم منه يعني نكاية بالدين فالذي يظهر على ما تقدم أنه لا فائدة في لعنه ومن لعنه لا ينكر عليه من عن الكافر لا ينكر عليه هذا هو الصلاة لأنه كافر فنحن نقاتله وكذلك أيضا نفسك دمه وإيضا لعنه من مانع منه لتلبس بالكفر فلا معه لكن الشخص ما في داعين يلعن كثيرا فإن المؤمن ليس باللعان لا يعود لسان على اللعن إذا كان الشيطان من يقول لا تلعن الشيطان فإنه يتعاظم فإنه يتعاضم لكن استعاذ منه تجعله يتصاغر تجعله يتصاغر إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا احسن من لعنة وهذا أنكى من لعنة لأنك إذا لعنت ربما يقول ها صرعته بقوتي صرعته بقوتي جعلته يتألم لكن لما تستعيد بالله سبحانه وتعالى من شرده ومن كيده فإنه يتصاغر أما لعنه يجعله ينتفخ ويتعاضم فالنساء صلى الله عن لعن الشيطان لا تلعن الشيطان فإنه يتعاظم فيستعاد من شره وهو ملعون ولا شك لعنه الله وقال لا أتأخذن من عبادك نصيبا مفروضا والله لعنى سبحانه فمن لعنه لا بأس لكن أحسن من هذا هذا أمر إرشاد إلى الأحسن لا تلعن الشيطان هذا هذا نهي إرشاد إلى الأحسن وإلا لا بأس إذا لعنه الشخص فإن الله لعنه لعنه الله وقال لأتخذن لا من عبادك نصيبا مفروضا قالوا بصحيح مسلم لعنه المؤمن كقتله وكذلك إن كان دميا يجوز إصغاره فكذلك لعنه تركيب وهي المسألة الثانية من المسألة الأولى كان يركب المسألتين فأما العاص المعين فلا يجوز لعنه اتفاقا لما روي أن النبي صلى الله عليه الآن انتقلنا إلى مسألة أخرى وذكر مسألة قبل هذه المسألة أشار إليها رحمه الله تعالى وهي لعن المؤمن المصون لا يجوز لعنه لما في مسلم لعن المؤمن كقتله فلعن المسلم المصون عن المعاصي لا يعرف بالمعاصي ولا يعرف بالجرائم فهذا حرام لعنه لا يجوز أن تلعن مصليا مسلما مستقيما قال عليه الصلاة والسلام لعن المؤمن كقتله فهذه جريمة عظيما في حقه وكأنك تسفك دمه بهذا اللعن له والطرج من رحمة الله سبحانه وتعالى وهذا بالإجماع المؤمن المطول بالإجماع لا يجوز لعنه والمثال الثالثة التي نتعرض له الآن هي مسألة العاطي المسلم العاطي هل يجوز لعنه او لا يجوز لعنه مثل شارب الخمر مثل اللوطي مثل الزاني الذي يفعل هذه الجرائم العظيمة والكبائر الموبقة هل يجوز لعنهم أو لا يجوز أن تلعن معينا من الزناه اللوطة او من الزناه أو تلعن كذلك مجرما سفاكا للدماء هل يجوز هذا او لا يجوز تعينه بعينه تقول عليه لعنة الله هذا الرجل مجرم وهو مسلم لكن متجب لهذه الآثام ولهذه الكبائر هذه المسألة التي تعرض لها رحمه الله تعالى قال وهي المسألة الثانية فأما العاصي فأما العاصي المعين فلا يجزل عنه اتفاقا لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه بشارب خمر مرارا وهو عبد الله بن حمار رضي الله تعالى عنه رجل صالح ولكنه مبتلى بهذه المعصيه رجل يحب الله ويحب دين الله ويحب رسول الله عليه الصلاه والسلام لكنه مبتلى بهذه المعصيه ولذلك نوصي منه عنه معنا لانه يحب دين الله ويحب الله ورسوله فمثل هذا لا يجوز لعنه الذي يحب الله ويحب رسوله لا ينبغي ان يلعن ما ينبغي ان يلعن فكان يوصى لما يضحك من بعض ما يذكر هذا الرجل من الأمور فكان يضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه بشار بخمر مرارا فقال بعض من حضره ما له لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به أي فالخمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم وفي بعض الروايات لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله وفي هذه الرواية لا تكون أعوانا للشيطان على أخيكم أنتم الآن بلعلكم له تعين الشيطان على هذا المسكين فما ينبغي أن يعان الشيطان على مؤمن من المؤمنين يكون يصطر منه بعض الخطل وبعض المعاصي وأنت تدفه تدفه إلى الشيطان تقول لقد هذا ما يصلح هذا ولا سيم إذا كان عنده خير مصلي ويحب الخير ويحب دين الله ولكن تصدر منه هنال فمثل هذا يحتاج إلى إعانة لا يحتاج إلى أن يدفن إبليس وإنما يحتاج إلى أن يعان وينصح فيما يصدر منه من المعاصي قال اتق الله هذا لا يجوز وإن حتيج إلى علاجه بشيء من الهجر إذا كان يتأثر من هجرك لمحبته لك شديدة يعلم أن هجرك له يضره ويجعل نس تنقبض منه هجره لا بأس أن تهجر العاصي إذا كان يؤثر به الهجر بعد نصحه وزجره عن هذه المعاصي التي يرتكبها فهذا كما ترى يشرب الخمر كثيرا يؤتى به في هذه المعصية ومع ذلك النساء صلى الله عليه وسلم ما رضي بالعنة قال لا عوانا للشيطان على أخيكم فالأمور لا استيمة في هذا الزمان يا أخوان احتاج لرفق أكثر والله وما كان الرفق في شيء إلا زانه يحتاج إلى رفق وإلى صبر أكثر وأكثر لأن الناس تراع إلى الشر والعياد بالله وما يحتاجون إلى فضاضة وغلضة يحتاجون إلى رفق وإلى صبر لعلهم يستفيدوا من هذا الرفق ولعلهم يستفيدوا من هذا النصح وكل بحسبه وما تأتي إلى واحد سب الرب سب الدين وعاتي العياد بالله وعاصيهم وهو حول الخير تقول هذا نجلس معه نمازحه ننصحه وهكذا من هذا الليل معه نصح لكل أحد مبدول للكافر المسلم لكن هذا معروف بالعتو وما هو حال نصحك ولا يباني بك فمثل هذا يهجر ويحذر منه ويذكر بالشر يذكر بالشر ويحذر منه لكن من علم أنه يقبل النصح ينصح ويصبر عليه حتى يفسر الله سبحانه وتعالى هداية إن أراد الله هداية فهم يختلفون كل بحسبه العصاة الا لا تكنوا اعوانا للشيطان على اخيكم فجعل له حرمه الاخوه فقال على اخيكم مع انه يفعل هذه المعصيه كبيره كما ير هذه شرب الخمر من كما ير الذنوب ومع ذلك من خصصني بقول لا تكنوا اعوانا للشيطان على اخيكم فجعل له حرمه الاخوه وهذا من الادله التي يرد بها على طائفه من حرثه منهم ما هي الخوارج الذين يكفرون من ومنها شرب الخمر فإنهم يكفرون بشرب الخمر يكفرون بالزنا فإنبي صلى الله عليه على أخيكم فجعله أخا لنا وجعل له حرمة الأخوة ما حصل فهؤلاء متهوقون وما محاول الأدل الخارج وللمعتزلة وللمرجئة إفراط وتفريط طائفتان بين الإفراط وبين التفريط قال أصحاب إفراط والمرجأ أصحاب تفريط وتميع ولا يصحاب غلو وإفراط في الدين قال فجعل له حرمة الأقوة وهذا يوجب الشفقة وهذا حديث صحيح نعم حديث صحيح كما قال رحمه الله وذكر المخرج أنه في البخاري أخرجه البخاري برقم 677 6781 فالحديث صحيح كما قاله في البخاري فلعل الإمام يكتب من حفظه يكتب مثل هذه الحديث ومعض المسائل من حفظه رحمه الله تعالى. فلذلك يحصل له قصور في العزو يقول هذا حديث صحيح مجرد حديث صحيح فيقول أمثلا عندما يقول وهذا الحديث رواه البخاري وهذا الحديث متفق عليه فلعله يعنق بذهني أصل الصحة لهذا الحديث وما يدري من هو المخرجن لأنهم هؤلاء يكتبون من حفظهم كثيرا ما يكتبون إما من حفظهم قالوا أما العاصي مطلقا وهي المسألة الثالثة بل إن شئتautا المسألة الرابعة وليست المسألة الثالثة المسألة الثانية في قوله صحيح مسلم لعن المؤمن فقتلي هذه المسألة أن المؤمن المصور بالإجماع لا يجوز لعنه والمسألة الثالثة هي مسألة العاصم معين هل يجوز لعنه أو لا يجوز لعنه الصحيح أنه لا يجوز لعن العاص معين وليس في المسألة اتفاق كما يقول الإمام رحمه الله تعالى فأما العاص المعين فليجز لعنه اتفاقا هذا غير صحيح الاتفاق بل خالف جماعة من أهل العلم وذهبوا إلى جواز لعن العاص المعين الذي يشرب الخمر والذي يزني والذي يسرق ومن أيضا كذلك على من والهم ممن ارتكب الكبائر كبائر الزنوب فذهب جماعة من أصحاب أحمد وغيرهم كأبي الفرج من الجوزي إلى جوال لعن الجوال لعن العافي المعين والفاسق المعين وقد كان الحسن يلعن الحجاج وقد كان الحسن يلعن الحجاج لكن قد جاء عن الحسن يرى كفر الحجاج يرى كفرا الحجاج لكن قد جاء عن جماعة من اهل العلم انهم كانوا يلعنون العقاب باعيانهم يلعنون العصاه باعيانهم وهذا ما اختاره شيخ حافظ البلقيني رحمه الله تعالى واختار جواز لعن العاصي المعين وستدل بفعل الملائكة أن المرأة إذا فارقت فراش زوجها باتت تلعنها الملائكة باتت تلعنها الملائكة هذه دلعنها إمرأة بعينها فارقت فراش زوج زعلان عليه من غير ما سبب من غير ما سبب يوجب غضبها عليه وإنما حيانا هواء وحيانا نقص عقل يكون عند المرأة فعلها تفعل مثل هذه الأشياء الكبائر فإنها تبيت على فراشها تلعنها الملائكة فاستدل به البلقيني رحمه الله تعالى على جواز لعن العاص المعين فإن الملائكة معصومون ومع ذلك يلعنون إيش هذه المرة التي تفارغ فراش زوجها من غير ما سبب وقال الحافظ هذا استدلال قوي هذا استدلال قوي يعني يؤيد شيخه رحمه الله تعالى استدلال على هذه المسألة لأن بعض قال هذا الملائكة لهم تكليف آخر غير التكليف الذي نحن يعني يلحقنا غير التكليف الذي يلحقنا فهم تكاليفهم أخرى فليست ذلك بهذه الحادثة قال كيف هم معصومون هم معصومون مع ذلك يصدر منهم اللعن هذه المرأة التي تفالت فراش زوجها وإلا هم قالوا هذا موصعي لأن الملائكة تكاليفهم غير تكاليفنا فنحن ممنوعون من اللعن المعين العاصي المعين لكن هذا الشخص يتورع عن لعن العاص المعين لا تكونوا أعوانا من الشيطان على أخيكم هذا نص كاد في المسألة وهو كما سمعت صدر منه ما صدر كاد كالنص في هذه المسألة أن العاص المعين لا يلعن أما الاتفاق ما في اتفاق فقد خالف جماعة من أصحاب أحمد ومنهم أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى فذهبوا إلى جواز لعنهي وايضا كذلك ما نبين عن بعض السلف انهم كانوا يلعنون بشرا وعمر بن عبيد واصلا كانوا يلعنون بشف المريسي ويلعنون واصلا ويلعنون عمرو بن عبيد وبعضهم لا يكفر بشرا وبعضهم لا يكفر واصلا اما عمرو بن عبيد فهو الزنديق فهو زنديق عبيد له مقالات كفريه والاعاذ بالله بعدم الذل التي او من ما يذكر على أن هذا الاتفاق فيه نظر نقول الاتفاق على أن العاص المعين لا يلعن قالوا وأما لعن العاص مطلقا وهي المسألة الثالثة فيجوز إجماعا لما روي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن, طيب لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع, يد فتقطع يده ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله آكل الرباء وموكل كم أحاديث منها اللعن على العموم فهذا جائز بلا خلاس اللعن على العموم او اللعن بالوصف هذا جائز او اللعن بالجنس إن شئت قلت لعن بالوصف لعن على العموم لعن بالجنس هذا جائز لا يخال فيه أحد من أهل العلم أنك تلعن بالوصف فتقول لعن الله آكل الرباء أي الموصوب بهذه الصفة من غير تعيين لعن الله كتارف لعن الله القاطع والديه أو قاطع رحمه لعن الله كذلك أيضا من غير منار الأرض لعن الله ش... المتشبه من الرجال بالنساء هذا ما فيه مانع ما فيه مانع يسمى اللعن بهيش هذا بالوصف او اللعن عن العموم او اللعن بالجنس ما فيه مانع وهذا لا يعلم في خلاف عندهم كما قال الإمام باتفاق العلماء قالوا اما لعن العاصم مطلقا اي من غير تقييد بواحد معين مطلقا أي من غير تعيين هذا جائز هذا هو المقصود بالاطلاق اي من غير تعيين اما تعيين ما قال واما لعن العاصي مطلقا وهي المسانه الثالثه فيجوز اجماعا ان تعاد المعرب اجماعا ها افهمون مطلق من احسنت اجمعوا اجماعا وين يجوز منصوب بنزع الحافظ احسنت فين يجوز من اجماع اصله فين يجوز قال فين يجوز لما روى في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله السارقه يسرق البيضة فتقطع يده وغير ذلك من الأدلة التي أشرنا إليها آنفة لعن الله آكل الرباء لعن الله من غير منار الأرض لعن الله المشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال فالأدلة كثيرة في اللعن العام هذا واللعن المطلق من غير تقييد واللعن بالوصل قال وقد قال بعض علمائنا في تأوين هذه الآية فالحاصل يا أخوان أن مسألة النعن على أقسام القسم الأول لعن الكافر المعين الحين القسم الثاني لعن الكافر المعين الذي مات على الكفر قد مات مات على الكفر القسم الثالث لعن المؤمن المصون القسم الرابع لعن المؤمن الذي تصر منه بعض الهناس والذنوب لعن المسلم الذي تصر منه بعض الكبائر القسم الرابع لعن العاصي او اللعن المطلق او اللعن المطلق الذي هو اللعن بالوصف الذي هو اللعن بالجنس هل يجوز أو لا يجوز وكم الأقسام الآن لعن الكافر المعين الحي وهذا قد سمعت فيه إيش خلاف الذي ذهب إلي الإمام جواز ذلك القسم الثاني من أقسام اللعن لعن الكافر الميت الذي مات على الكفر على الكفر ووافى على الكفر هذا يجناس لعنه باتفاق لا بث أن تقول لعن الله بجهل لا بث أن يكون لعن الله بجهل لا بث فرعون ما في مانع الذي مات على الكفر لا بث لعنه باتفاق العلماء القسم الثالث لعن المؤمن المصون الذي ما وصل منه شيء من هذه الكبائر مصول عنه عن هذا فهذا لا جز لعنه باتفاق القسم الرابع اللعن بالوصف وهذا جائز باتفاق وهذا جائز باتفاق القسم الخامس لعن العاصي من اهل الإسلام لعن العاصي من اهل الاسلام وهذا في خلاف الامام نقل عليه الاتفاق انه لا يجوز انه لا يجوز أنه لا يجوز لي حديث عبد الله بن حمار هذا بس الرجل هذا عبد الله بن حمار فهذه خمسه اقسام تحفظ في اللعن خمسة أقسام من يعيدها من إخواننا أقسام اللعن من يعيدها عمار لعن الكافر المعين الحي لعن الكافر المعين الذي مات على الكفر لعن المؤمن المطول لعن المؤمن العاصي ولعن اللعن بالوصف اللعن بالوصف فما هو الذي نقل فيه الاستفاق أنه يجوز أو لا يجوز نعود المؤمن المصود لا يجوز لعنه باتفاق والرجل والكا... الذيมาس على الكفر من مات على الكفر الكافر الذي يمات على الكفر لا يجوز لعنه باتفاق أحسنته <تصفيق> الذي مات على الكفر نعم يجوز لعنه باتفاق معذر السبق لسان يعوز لعنه باتفاق الذي مات على الكفر <تصفيق> نعم وعا المطلاق يجوز باتفاق اللعن بالوصف يجوز باتفاق هذه ثلاثة أمروا اتفق عليها والذي في خلاف لعن العاصي المعين الإمام ينقل عليه الاتفاق والصحيح أنه فيه خلافا والثاني الذي فيه خلاف لعن الكافر المعين الحي فيه خلاف والصواب عند الإمام أنه يجوز لعنه عند الإمام بالعربي أنه يجوز لعنه هذا هو حاصل هذه المسائل التي أشار إليها الإمام رحمه الله في اللعن قال رحمه الله وقد قال بعض علمائنا في تأوين هذه الآية إن معناه عليهم اللعنة يوم القيامة وهي الآية المتقدمة قال بعض علمائنا في تأوين هذه الآية إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين هذا اللعن يوم القيامة عليهم هذا فيه نظر وقد قال بعض علمائنا في تأويل هذه الآية إن معناه عليهم اللعنة عليهم اللعنة يوم القيامة كما قال الله تعالى ثم يوم القيامة يكفروا بعضكم ببعض ويلعنوا بعضكم بعضا هذا ما هو صيح على هذه المسألة كما سيت يبين رحمه الله بل عليهم لعنة الله في الدنيا وفي الآخرة إن ماتوا على الكفر فهذا اللعن بالوصف يجوز يجوزاً تقول لعن, لعن الله الكافر الكافر عليه لعنة الله ما فيه مانع كذلك فيما تقدم العاصي عليه لعنة الله ما فيه مانع آكل الربا عليه لعنة الله الزاني عليه لعنة الله كل هذا جائز لأنه لعن بالوصف باتفاق يجوز أما تعين عاصي معين هذا لا يجوز قال والذي عندي صحة لعنه في الدنيا صدق. والذي عندي صحته لعنه في الدنيا لمن وافق كافرا بظاهر الحال ما فيه ما ن عنه ويلعن وليس المقصود ان معايا انما هي يوم القيامه المقتول عليهم لعنه الله لمن وافق كافرا يوم القيامه عليه لعنه الله قال والذي عندي صحته لعنه في الدنيا لمن وافق كافرا بظاهر الحال بظاهر الحال انه كافر يلعن ما فيه مانع سوى كان مات على هذا ولم يمت عليه عند الإمام وما ذكر الله تعالى من عن الكفرة من لعنتهم وكفرهم فيما بينهم ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ما ذكر الله فالمقصود بإسادي فلا يستدل به على التقييد في الآية المتقدمة التي فيها الإطلاق لا يستدل بالتقييد الموجود في هذه الآية على الإطلاق فيقيد في ذلك الإطلاق بهذا القيد هذا موص صحيح قال رحمه الله وما ذكر الله تعالى عن الكفرة من, لعن من لعنتهم وكفرهم فيما بينهم حالة أخرى هذه حالة أخرى غير تلك الحالة فلا تقيد هذه الحالة الحالة المتقدمة حالة أخرى وبيان لحكم آخر وحالة واقعة تعضض جواز اللعن في الدنيا وتكون هذه الايه لجواز اللعن في الدنيا وتكون هذه الايه لجواز اللعن في الدنيا فيكون للايتين معنيان هذا هو الصواب ان الايه هذه المتاخره التي ذكرها لا تقيد الايه المتقدمه فيقال ما يجسل عن الكافر وانما المقصود من وافع القبر فالذي ذهب اليه الامام هو الاقرب ولا سيما الكافر الذي منه الشق الشط على اهل الاسلام والنكاهه والضرر على الإسلام فلا مانع من لعنه في الدنيا وأما اللعن بالوصف فهم يسلمون أنه يلعن بالوصف ما فيه مانع لكن يقصدون التعين هذا لا يصرح الآية إنما هي لمن وافى المتقدمة وهذا قول أكثر أهل العلم أن الآية المتقدمة إنما هي لمن وافى على القفر أنه يلعن ما فيه مانع أما التقييد بيوم القيامة يكون اللعن لهم هذا مو صحيح فانقل فهل تحكمون بجواز لعنه الله لمن كان على ظاهر الكفر فانقل فهل تحكمون بجواز لعنه الله لمن كان على ظاهر الكفر وقد علم الله تعالى موافاتهم مؤمنا قلنا كذلك نقول نعم ننسجم بهذا أن الله سبحانه وتعالى له ذلك يجوز على الله سبحانه وتعالى أن يلعن الكافر على ما ظهر منه من الكفر مع انه يعلم انه سيوافيه الإسلام وسيموته مؤمناً فهل يجوز على الله هذا أنه يلعن هذا مع أنه يوافع على هذا؟ قال نلتزم بهذا ما في مانع يلعنه باعتبار حاله الآن باعتبار حاله الآن هو كافر فيلعنه الله باعتبار كفره وإن كان مصيره ومآله إليه إلى الإيمان فلعنه باعتبار أنه كان كافر فجاز لعنه وهو لا بس نلتزم بهذا ما في مانع فإن قيل فلتحكمون بجواز لعنة الله لمن كان على ظاهر الكفر وقد علم الله وفاته مؤمنا قلنا كذلك نقول ولكن لعنه الله له ولكن لعنه الله ولكن لعنه الله له حكمه بجواز لعنه لعباده المؤمنين اخذا بظاهر حاله والله اعلم بما ولكن لعن الله له حكمه بجواز اللعنه بجواز لعنه لعباده المؤمنين فلعن الله سبحانه وتعالى يفيد هذا أنه إذا لعن الله معنى أنه يجوز العباد أنهم يلعنوه أنهم يلعنونه والله أعلم بمآله نعم الله أعلم بمآله فلنا ما ظهر منه الآن وأما باعتبار المآله نحن ما نعرف فلا بس أن نلعن باعتبار الحال التي هو عليها من الكفر بالله سبحانه وتعالى وقد علمت التفصيل بهذا الأمر الذي يذهب إليه بعض العلماء من التفصيل الكافر المعين الحي هل ينعن الإطراق أما كانت له نكاية بأهل الإسلام وشر وهذا ذهب إليه بعض أهل طيب نأخذ مسألة أخرى من الآية التي جاء الوقت طيب إلهنا سبحانه الله وحمد الله وإلهنا أستغفركم